ف إِذَا الذَّارَكُ فيِي هَا جَمِيع قَالَتْ أُخْرىَهُمْ لِأُولهُمْ رَبَّّنَهَا أَُا إِأَبَلّونَ فَآاتِهِمْ آتيهِم عَذَابًا ضُعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنَ الظُّلْمِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ان الذين كذبوا باياتنا واستكبر عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنه حتى يلقى الجمل في ثمن الخياط كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ نَجْزِي الضَّالِّينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَلِّفَنَّ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودون استموها بنا كنتم تعملون